بسم الله ما هو تعريف العراب لغة وصلاح له معان كثيرة ومنها الإبانة والإضاح وعربت عما في نفسي أي أبنته أو ضحته والثيب تعرب عما في نفسها والثاني بمعنى الحسن جارية عروبة أي حسناء وبمعنى التغيير أعربت معدة الرجل أي تغيرت والانتقون أعربت الإبل عن مرعاها أي انتقلت وفي الصلاح تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوام الداخل عليها نفظاً أو تغييراً أحسنته عندك يا أخي من مقصود بالتغيير؟ تغيير أواخر الكلم من مقصود بالتغيير؟ والانتقال أحسنته من حالة إلى حالة أخرى كان ينتقل الاسم من حالة الرفع إلى حالة النصب ومن حالة النصب إلى حالة الجر فهذا هو التغيير الانتقال من حالة إلى حالة أخرى تغيير آخر الكلم جاء زيد رأيت زيد مررت بزيد فهل آخر الكلمة تغير هنا؟ فالمقصود هنا تغيير الأحوال والصفات. أحسنته تغيير أواخر الكلم أي أحوالها وصفاتها. وأما عينها فلا يتغير. وإنما الحالات تتغير من رفع إلى نصب أو جر. قوله الكلم من المقصود بالكلم هنا هو جمع كلمة. فمن المقصود به؟ كل الكلمات. المقصود به بالكلم الأسماء المعربة. والفعل المضارع أحسنته والفعل المضارع لأنه هو الذي يعرب من الأفعال فقط وما بقية الأفعال فالأصل فيها البناء قال ما رأيك من يقول كلام النائم النائم لا يعتبر كلاما هذا صحيح هذا على خلاف ومن فسر بالوضع بمعنى القصد أن يقصد المتكلم إفادة السامع فكلام النائم ليس بكلام وكلام الساهي ليس بكلام لأنه يتكلم ولا يقصد ومن فسر القصد على ما تقدم معنا في درسنا أن المقصود به أن تكون الألفاظ المستعملة من الألفاظ العربية فيكون كلام النائم كلاما وكذلك كلام السهي يكون كلاما لأنه أفاد والمقصود بالوضع هنا إلى الفاظ العربية الوضع العربي فعلى هذا كل ما أفاد فهو كلام وإن كان صادرا من غير قصد المتكلم إفادة السامع هذا خلاف بينهم والصواب هو ما سمعت أن المقصود بالوضع أي الوضع العربي وليس المقصود بالوضع القصد أن يقصد المتكلم إفادة السامع سواء كان قصد أو لم يقصد متى ما حصلت الفائدة فهو كلام نحوي قال هل تدخل حروف الجر على حروف الجر ذهبت من إلى المسجد ما تدخل حروف الجر لا تدخل على حروف الجر وإنما تدخل على الأسماء لأن حروف الجر من علامات الأسماء والحرف ما ليس له علامة ترك العنامة له علامة فليس من علامات علامات الأسماء فإذا الحرف لا يدخل عن الحرف قال في حاشد بن حمدون أن تقدير أحوال مضر فهل هذا صحيح؟ لا ما صحيح لأن التفسير بالأحوال هو باعتبار الغالب أن الإعراب يكون بالحركات ففسر بهذا فسره جماعة من نحى تغيير أواخر الكلم باعتبار هذا هو الأغلب أن الإعراب يكون بالحركات لا بالحروف ونحن نأخذ الأسهل نخو إن الكلام كثير ولكن نحاول مع إخواننا نتدرب شيء فشيء حتى تحصل الفائدة. أما إذا أردنا أن نتعرض لجميع المسائل هل هذا صواب أو ما هو صواب هل هذا التحقيق فيه كذا هذا ما يصلح مع البادئ البادئ يفهم أشياء إجمالية والأمور الخلافية والتفصيلية فيما بعد طيب قوله نفتناف ماذا استفدنا من هذا؟ ما سمعت جيدة؟ نعم أن اللام هنا دي العلة هي أن سبب تغيير أواخر الكلم هو هذا الاختلاف الحاصل العوامل التي تدخل عن كلمة فلما تختلف يحصل التغير فهي سبب أي اختلاف العوامل سبب في هذا التغير من الرفع إلى النصب إلى الجر أو إلى الجر. وقول العوامل جمع عامل والعامل هو الذي نعم أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة من رفع أو نصب أو جر جاء زيد رأيت زيدا وربط بزيد فهذه عامل لأنها جعلت آخر الكلمة على حالة مخصوصة من رفع أو نصب أو جر فما كان كذلك فهو عامل والنحو يتركب من عامل ومعمول عامل ومعمول العامل هو الذي يعمل والمعمول الذي يعمل فيه يقال له معمول إذا عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر فهو معمول والذي يحدث هذا يقال له العامل بسم الله قال رحمه الله باب الإعراب الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا تقدم الكلام على جل فقرات هذا التعريف الإصلاحي تكلمنا على معنى التغيير ومعنى الأواخر وكذلك المقصود بالكلم وأن المقصود بها أين أسماء المعربة والفعل المضارع المعرب وتكلمنا أيضا كذلك أن هذا التغيير يحصل بسبب اختلاف العوامل وتغير العوامل فكلما اختلف عامل حدث في الكلمة تغيير وأيضا أخذنا معنى العامل وأنه الذي يجعل الكلمة على حالة مخصوصة من رفع أو نصب أو جر ولم نتكلم على قوله لفظا أو تقديره وإن شاء الله نتكلم عليه الآن فقوله رحمه الله لفظا أو تقديرا نستفيد من ذلك أن هذا التغيير على قسمين إما أن يكون تغييرا لفظيا وإما أن يكون تغييرا تقديريا أي لا يتلفظ به وإنما ينوى ويقدر فالمصنف يقول في الاعراب هو تغيير ثم قال لفظا أو تقديرا فقوله لفظا أو تقديرا يرجع إلى التغيير ونستفيد من هذا أن التغيير على قسمين إما أن يكون تغييرا لفظيا أو يكون تغييرا إش؟ تقديريا فما هو الضابط ضابط التغيير اللفظي ضابط التغيير اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق به مانع فهذا يقال له تغيير لفظي هو الذي لا يمنع من النطق به مانع وإن شئت قلت هو الذي يظهر أثره في آخر الكلمة يظهر هو الذي يظهر أثره في آخر الكلمة يقال له تغيير لفظي جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد هذا تغيير ليس بتغيير رافع إلى الناس ولا خفض هذا تغيير ليس بتغيير تغيير هذا التغيير الحاصل تغيير لفظي أو تقديري كيف عرفتم أنه لفظي؟ لأنه أثر أ... ظهر أثره في إيش؟ في آخر الكلمة ظهر أثره في آخر الكلمة فهو تغيير لفظي وأيضا لأنه لم يمنع من النطق به مانع لكن الأول أسهل عليكم الذي يظهر أثره في آخر الكلمة فهذا يقال له تغيير لفظي جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد فهذا هو حقيقة التغيير اللفظي وأما التغيير التقديري عكس اللفظي هو الذي لا يظهر أثره في آخر الكلمة لوجود مانع من الموانع كما سئتي بيان ذلك مثل جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى هذا تغيير حاصل من رفع إلى نصب نايج إلى خفض. لكن هذا التغيير لفظي أم تقديري تقديري كيف عرفتم أنه تقديري ميز بينه وبين الأول لأنه لم يظهر أثره في آخر الكلمة بخلاف الأول أثره ظاهر وقلنا زيد زيدا زيد فهذا أثر ظاهر كما ترى فهو إذن تغيير لفظي والثاني قلنا الفتى في جميع الأحوال الثلاثة جاء الفتى ورأيت الفتى مررت بالفتى فإذا هذا تغيير تقديري وليس بلفظي إلى واضح لأننا سنأتي بغيره التغيير اللفظي هو الذي يظهر أثره في آخر الكلمة جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد هذا تغيير لفظي لأن أثره كما ترى ظهر في آخر الكلمة جاء الفتى مررت بالفتى ورأيت الفتى هذا تغيير تقديري لأن أثر الرفع النصب الخفض لم يظهر في آخر الكلمة ولم نتلفظ به فالتغيير اللفظي هو الذي تتلفظ به والتقديري الذي يمنع من النطق به مانع من الموانع طيب هذا التغيير اللفظي يكون في أواخر الكلمات التي ليس يكون في الأسماء التي ليس آخرها حرف علّة وكذلك في الفعل المضارع الذي ليس آخر حرف علّة هذا التغيير اللفظي يكون في الاسم الصحيح التغيير اللفظي يكون في الاسم الصحيح الذي ليس آخر حرف علّة ولم يضف إلى ياء المتكلم هذا أيضا يزال التغيير اللفظي يكون في الاسم الصحيح الذي ليس آخره ألف ولا ياء ولم يضاف إلى يائش المتكلم كزيد مثلا وعمر وخالد وسعيد وصالح فهذه أسما كما ترى ليس آخرها ألف ولا ياء ولا ياء ولا أضيفة لياء المتكلم فإذا هذا التغيير يكون عليها لفظيا يكون عليها لفظي هذه الكلمات جاء زيد جاء خالد رأيت زيد رأيت خالد ورطب بزيد ورطب بخالد فهذه آخرها صحيحة وليست حروف إلا فإذن التغيير يحصل عليها كما سمعته لفظيا أن يلفظ به ولا يقدر وأيضا أضاف ولا يضاف لي المتكلم أما إذا وضيف إلى المتكلم فيكون التغيير منقدرا مثل جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي هذا آخر حرف صحيح غلام من غير الياء ستقول جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام لأن آخر حرف صحيح ليس آخر ألف ولا وا ولا يش ولا يا ولم يضف الياء المتكلم. فإذا هذا الإعراب يظهر عليه فضابط ظهور الإعراب أو ضابط الإعراب اللفظي أو التغيير اللفظي هو أن يكون في الاسم الصحيح الذي ليس آخر حرف إلا ولم يضف إليه المتكلم فيكون الإعراب عليه لفظيا والتغيير يكون لفظيا عليه جاء زيد رأيت زيد مررت بزيد جاء غلام رأيت غلام مررت بغلام فإن نضيف هذا الصحيح إلى المتكلم هذا الصحيح إن وضيف إلى المتكلم ما حكمه يُغَدَّر عليه العراب كما سيَتِه هذا ضابط التغيير اللفظي التغيير التقديري يكون وَأَيْضًا كذلك التغيير اللفظي يكون عن الفعل المضارع الصحيح أيضاً. يذهب زيد ولن يذهب زيد يكون أيضًا عن الفعل المضارع الصحيح يكون التغيير أيضاً لفظي. يذهب ولن يذهب ولم يذهب. فيكون في الأسماء على ما ذكر، وفي الفعل مضارع أيضاً على ما ذكرنا أن يكون آخره صحيحا ليس حرف علة الفعل مضارع. فيكون في التغيير عليه كما هو الحال في الاسم الذي تجرد مما ذكر. طيب، وأما التغيير التقديري فهو يكون في الاسم وفي الفعل مضارع أيضاً. يكون في الاسم إذا كان آخره حرف علة أو أضيف إلى المتكلم هذا التغيير يكون تقديريا إذا كان الاسم غير صحيح آخره حرف علة أو أضيف إلى المتكلم فإن التغيير يكون عليه تقديريا كما ضربنا لك آنفاً في الفتى جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى يكون التغيير تقديريا وكذلك أيضا في المضاف جاء غلامي ورأيت غلامي ومرت بغلامي فالضم مقدرة والفتح كذلك مقدرة والكسرة مقدرة طيب قال أو تقديريا والتقدير كما سمعت يكون في هذه الأسماء التي أواخرها حروف علة أو تكون صحيحة وأضيفة إلى ياء المتكلم وحرف العلة الذي يكون في الاسم هو أما أن يكون الألف أو أيش أو الياء فقط أما الواو ليست مقصودة هنا لأن الواو سيأتي معكم كلام عليه بيأوسع من هذا لكن الذي يكون هناك مانع منه يكون في الاسم ياء أو, أو ألف فهذه الألف التي تمنع من ظهور الحركات هي الألف التي تسمى بيش بالمقصورة التي تسمى بالمقصورة مثل ألف الفتى وألف موسى وألف عيسى فهذه تسمى بالمقصورة ألف آخر الاسم لازمة قبلها فتحة هذا ضابط هذا الاسم الذي آخره ألف تكون لازمة وقبلها فتحة فلا تظهر الحركات عليها أو يكون آخر هذا الاسم الذي تقدر فيه الحركات ياء مثل ان الساعي الداعي القاضي الساعي الداعي جاء القاضي والساعي والداعي كل هذه مرفوعة بضم مقدره منع من ظهورها ايش هذه الياء منع من ظهورها الياء لكن الذي آخره الياء ليس جميع الحركات تقدر فيه هذا الذي اردت ان انبه عليه الذي آخره الياء في الاسم هذا ليس جميع الحركات تقدر عليه وإنما تقدر عليه الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر، فتقول رأيت القاضية والساعية والداعية يا قوم أجيبوا داعية داعي الله يا قوم أجيبوا داعي الله، فهذا الاسم الذي آخره يا يمنع من ظهور الفتحة يمنع من ظهور الضمة فيه، وكذلك إيش؟ الكسرة جاء القاضي ومررت بالقاضي وأما الفتحة فتظهر فتقول رأيت القاضية رأيت الداعية رأيت الساعية ليش أظهر لأنها خفيفة تظهر لأنها خفيفة ما فيه ثقن فإذن الاسم الذي آخره الألف تقدر عليه جميع الحركات تقدر فيه جميع الحركات جاء الفتى ورأيت الفتا ومررت بالفتاة. ما هو المانع التعدر أي أنه لا يمكن النطق التعدر النطق بشيء من الحركات المتقدمة هذا في الذي آخره الألف المانع من ظهور الحركات هذه الألف التي سمعتها وهم يعبرون بالتعدر أي أنه لا يمكن النطق بحركة من هذه الحركات فإذا قلت جاء الفتا قلت فاعل مرفوع وعلامة رفعي ضم مقدرة وعلامة رفعي ضم مقدرة ما المانع من ظهورها؟ التعذر هكذا تقول في عرابة وسيتم معكم بأوسع من هذا جاء الفتى فاعل مرفوع علامة رفعي ضم مقدرة منع من منظورها التعذر رأيت الفتى الآن رأيناه مرء صار ما هو جاء ما فعل مجيد صار الآن فعل به فعل رأيت الفتى ضربت الفتى صار مضروبا وليس بضارب فما يعرابه إذا صار وقع عليه فعل من الأفعال فعولا به فتقول رأيت الفتاة الفتى مفعول به منصوب علامة رصي فتح مقدر منع من ظهورها التعذر مررت بالفتاة الباحر في جر والفتى مجرور علامة جره كسره مقدر منع من ظهورها التعذر فإذا ما كان آخر ألف تقدر فيه جميع الحركات من الأسماء ما كان آخر ألف لازمة من الأسماء تقدر فيه جميع الحركات لا تظهر حركة من الحركات بقي الاسم الذي آخره نقول تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها فتقول جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدره منع منظورها الثقن لك تعذروا هذا يقال ايش؟ الثقل ممكن أن تظهر لكنها ثقيلة فقط وإلا ممكن أن تظهر لكنها ثقيلة فلذلك ما يقول تعذر في الياء وإنما يقولون الثقل واضح فيكون فاعل مرفوع علامة رفع ضم ومقدرة منع من ظهورها الثقل هذا الذي في آخره ياء ومررت بالقاضي الباحر في جر والقاضي مجرور بالباء وعلامة جر الكسر المقدرة منع منظورها الثقن ورأيت القاضي كيف تعرفه <تصفيق> رأيت القاضي منصوب الآن مفعول به منصوب علامه نصفيت الفتح الظاهر على آخره هنا ما فيه منع وإنه في ظهور الفتح الظاهر على آخره ما هو سبب ظهور الفتح على اليأ أنها خفيفة فتقول رأيت القاضية خفة بخلاف جاء القاضيو جاء القاضي مرتب القاضي فيه ثقل إلما فيه ثقل فيه ثقل أما الفتحة فهي خفيفة رأيت القاضي يفعل كذا وكذا أما إذا قلت جاء القاضي جاء القاضي فقال كذا وكذا جاء القاضي فقال كذا وكذا فيه ثقل إلما فيه ثقل فإن ذلك العرب ما تحب هذا فتخفي هذه الحركة لأجل الثقل لأجل الثقل فإذن الإسم الذي <تصفيق> هو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تمنع منه الحركات إما أن يكون آخره أنفا أو يكون آخره ياء فإن كان آخره ألفا منعت جميع الحركات وسبب المنع المنعيش التعذر وإن كان آخره ياء منعت منه حركتان وظهرت حركة واحدة فما هم الحركتان الممنوعتان الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لقفتها انتهينا من هذا ومن انتهينا بقي ايضا الفعل مضارع يشاركه في في عدم الظهور والفعل مضارع اما ان يكون اخره انفا اوياء او, أو واو اما الاسم ما يدخل فيه الواو ما توجد واو في الاسم تمنع الحركة بل تظهر اذا كان قبلها ساكن تظهر واضح لان الواو التي تمنع الحركة هي الواو التي في آخر اسم قبلها ضمة ولا توجد لا يوجد اسم آخره واو قبلها ضمة أبدا لا يوجد اسم في الأسماء العربية آخره واو قبلها ضمة فلذلك اقتصرنا في الاسم على الألف وعلى يش وعلى الياء وأما الفعل المضارع المعرب إما أن يكون آخره أنفا مثل يخشى أو يكون آخره ياء مثل يقضي مثل يقضي ويرمي وإما أن يكون آخره واوا مثل يدعو زيد يدعو إلى الحق زيد يدعو إلى الحق فالفعل المضارع الذي تقدر فيه الحركات إما أن يكون آخره ألفا أو ياء أو واوا فإن كان آخره ألفا قدرت فيه الضمة والفتحة ويحلف هذا ألف عند الجزم هذا واضح الآن ولم هو واضح إن كان الفعل مضارع آخره ألفا قدرت فيه الضمة زيد يخشى الله زيد يخشى الله يخشى فعل مضارع مرفوع على ترفيه ضمة مقدرة منع من ضرها التعدر كما تقدم في الاسم واضح وإن كان آخره يا زيد يقضي بين الناس زيد يقضي بين الناس كذلك تغدر الضمة يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة مغدرة منع ظهورها الثقل هذا واضح وغن الفتحة في الياء تظهر كما أنها تظهر في الاسم كذلك تظهر في إيش في الفعل الذي آخره ياء فتقول زيد لن يقضي بين الناس زيد لن يقضي بين الناس أما الألف فتقدر الضمة يخشى زيد وتقدر أيضا الفتحة لن يخشى زيد من أحد إلا الله لن يخشى زيد من أحد إلا الله فتقول يخشى فعل مضارع منصب لن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع منظورها التعدل طيب وإذا كان مجزوم الذي آخره ألف كيف نصنع به نحذفها لم يخشى لا تكتبها تحذفها وتجعل الفتحة دليلا إيش عليها فتقول زيد لم يخشى فيكون فعل في مضارع مجزوم معلامة جزمية حذف حرف العلة هذا الفعل المضارع الذي آخره ألف نعيده الفعل المضارع الذي آخره ألف تقدر فيه الضمة زيد يخشى وتقدر فيه الفتحة زيد لن يخشى وأما السكون ما فيه يسكون فيه وإنما يجزم بحذف حرف إيش العله فتقول زيد لم يخشى تحذف هذه الالف ويكون مجزوما وعلامه جزمه حذف حرف العله وهو ايش الالف طيب ننتقل الى الفعل المضارع الذي اخره ياء هذا الفعل المضارع الذي اخره ياء مثاله مثل يقضي ويرمي حال الرفع تكون الواو ضمه زيد يقضي زيد يرمي وحال النصب لن يقضي ولن يرمي تكون الفتحة ظاهرة وحال الجزم يحذف حرف العلا كما هو الحال في الألف فتقول زيد لم يدعوه لا زيد لم يقضي وزيد لم يرمي هذه الألية تحذف لأجل الجازم فإذا عربت زيد لم يقضي تقول مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلا وهنياء والكسرة دليل على هذه الياه المحدوفة كما أن الفتحة تكون دليلا على الألف المحدوفة هنا في المعتل الياه تكون الكسرة دليلا على الياه المحدوفة بقي أن معنا يشمن افعال الواو المختوم بالواو يدعو حاله كحال المختوم بالياه هذه خلاصة حال المختوم بالواو يدعو كحال المختوم بالياه تقدر فيه الضم زيد يدعو إلى الحق مرفوع وعلامة رفعي ضمه مقدرة منع من ظهورها الثقل حال في الياء طيب وإن كان منصوبا تظهر كما تظهر على الياء زيد لن يدعوا زيد لن يدعو أحدا فيقول منصوبا علامة عن نصبي الفتحة الظاهرة على الواو وإذا كان مجزوما أيضا كحاله مع اليا فنقول لم يدعوا زيد لم يدعوا مجزوم علامة جزميه حذف هربعلة هو الواو والضمة دليل على هذا إيش الحذف لم يدعوا تجعل على العين ضمة فقط فتقول مجزوم علامة جزمه حذف هربعلة وهي الواو والضمة دليل عن الحذف هذا واضح في الأفعال يا إخوان أو نعيده نعيده لأهميته التغيير على قسمين نعيد الدرس من أول إلى آخره التغيير على قسمين إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تقديريا فضابط التغيير اللفظي هو الذي يظهر أثره في آخر الكلمة ما يمنع منه مانع يظهر أثره في آخر الكلمة جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد هذا يسمى تغيير لفظي لأن الأثر كما ترى ظهر طيب وهناك نوع آخر من نوع التغيير هو التغيير التقديري وظابط عكس ضابط التغيير اللفظي ما هو ضابطه هو الذي لا يظهر أثره في آخر الكلمة لأجل مانع منعش من الموانع هو الذي لا يظهر أثره في آخر الكلمة لأجل مانع من الموانع ما هو ضابط التغيير ما هي الكلمات التي يكون عليها التغيير لفظياً الأسماء الاسماء المعربه والفعل المضارع الاسماء المعربه والفعل المضارع <تصفيق> طيب ما هو الاسم المعرب الذي يكون آخره فيه الاعراب لفظي الاسم الصحيح الاسم المعرب الذي يكون اخره يترفع بالاعراب عليه هو الاسم الصحيح الذي لم يضف ia ya yang Mataklim. Mital, daniel Zaidu, gulaam. Zaidu, gulaam. Faikatu gundja Zaidu, raitu Zaidu, marratu, b Zaidu. Jau gulaam, raitu gulaam, marratu, b gulaam. Faikatu nama sahih, ayi, lisa akhir huruf gila. Walam yudafila yang Mataklim. Faikatu tatalafuz b halaih al I'rab, b وما هو أيضا كذلك أيش أخوان ذكرنا الفعل المضارع أيضا إذا كان صحيح الآخر يتلفظ بالتغيير زيد يذهب وزيد لن يذهب وزيد لم يذهب هذا ليس آخر حرف عنا فالتغيير يظهر عليه ويتلفظ به يذهب ويذهب ويذهب بالسكون واضح؟ طيب ننتقل إلى التغيير التقديري يكون أيضا في الأسماء وفي الأفعال ما هي الأسماء الذي يكون فيها التغيير مقدرا هي الأسماء المعربة المعتلة الأسماء المعربة المعتلة وعلتها إما أن تكون بالأنف أو الياء أما الواو ما أن دخل فيها سائر تلك النعم عليه في غير هذا الكتاب علتها تكون بالأنف أو ب باليا فإن كانت علتها بالأنف قدرت جميع الحركات فيها قدرت جميع الحركات فيها جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى وإن كانت معتلة بالياء قدرت حركتان الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي ننتقل إلى الفعل المعتل المضارع فإنه أيضا يشارك الاسم في هذا الفعل المعتل المضارع إما نكون آخر حروفه حرف العلّة الذي آخره إما نكون حرف العلّة الذي آخره أنفا أو ياءا أو واوا فإن كان آخره أنفا مثل يخشى ما هو الذي يقدر عليه جميع الحركات الضمّة والفتحة ويجزم بحذف إيش حرف العلّة ويجزم بحذف حرف العلّة بحذف الألف إذا دخل عليه جازم كما سئت الكلام عن ذلك وإن كان آخره ياء تقدر عليه ما يُقدّر عليه يعني تقدر عليه نعم تقدر عليه الضمة وتظهر إيش الفتحة زيد يقضي وزيد لن يقضي زيد يقضي وزيد لن يقضي فإن جزمه كيف نصنع به نحلف حرف العلة وهو إيش الياء طيب فإن كان آخره آو أيضاً كالذي آخره ياءً تقدر فيه الضمة وتظهر الفتحة وأما في حال الجزم فيكون بحذف هذا الحرف وهو حرف العنة هذا واضح أو ما هو واضح هذا الكلام واضح تحتاج تركيز منكم فقط بقي معنا يطلق مصنف رحمه الله جاء الوقت إلى هنا سبحانك اللهم حمدك لا إله صلى الله